ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا هم يصرون. وإذا بتلا إبراهيم ربه بكلمات رفعة ماهم. قال إن Qolala ymalu ahdi alim, wa ikh al-mubayyib sababul-nas, wa lamna wa taqdu min muqamibrani mursal, wa ahdala ilaibrani wa ism. كِلَ الْعَاجِزِينَ وَرَبُّكَ يَسْخُطُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ بِعَذَابٍ That is sweet.